بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ أَمُوتُ وَأَحْيَانُ سُبْحَانَ الله وَالْحَمْدُ لله وَاللَّهُ أَكْبَرُ اللهم رَبَّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ فَالِقَ الْحَبِّ وَالنَّوَاةِ وَمُنْزِلَ التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْفُرْقَانِ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ شَيْءٍ أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهِ اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الاخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء يقض عن الدين وأغناه من الفقر. اللهم إني أستخيرك بعلمك. اللهم إني أستخيرك بعلمك. وأستقدرك بقدرتك. وأستقدرك بقدرتك. وأسألك من فضلك العظيم.